قد جعل الله لِكُلِّ شيء قدرا واللائي يَئِسَنَّ من المحيض من إِلَّا إن كَفَرُوا وَلَا ثلاثة أشهر آمَنُوا لم يحيض وأولاة الأحمال اللَّهَ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 ajran askinuhum min haythu sakantum min ijdikum wa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 رسولنا يَتْلُ عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من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 Allah'a ala kullişeyi kadirun ve anna Allah'a qad aşağıt bikül şeyin almağı